الحديث أسف إن جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم وهم أيهم أحسن عمل وإننا لجعلون ما عليها صعيدا جوزا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 انهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 119. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين 119. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 110. وَمَا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله الْكَهْفِ إلى الكهف رَبُّكُم لكم ربكم من رحمته 112. فأوئوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 112. وترى الشمس إذا طلعت تذاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 113. ذلك من يَهْدِ الله من يهدي الله فهو المهتد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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر 114. فلينظر أيها ك طعاما برزق منه واليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا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 119. الساعة لا ريب فيها اذ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 113. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعد ولسيدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا ذراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا 111. إلا أن يشاء الله 112. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا 114. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 117. قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض 119. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا 114. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 115. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 113. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 112. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 113. بئس الشراب وساءت مرتفقا 114. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيعوا أجر من أحسن عملا 119 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك نعمت ثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 مَنْ قَالبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويه 119. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول, ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 112. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ وكان الله على كل شيء الْمَالُ 116. المال والبنون الدُّنْيَا الحياة الدنيا خَيْرٌ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 119. بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وَإِذْ قُلْنَا قلنا اسْجُدُوا اسجدوا فَسَجَدُوا فسجدوا إلا كَانَ كان من الجن ففسق عن رَبِّهِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 110. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 ياهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن أو يأتيهم العذاب قبلا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 119. ونذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 111. وإن تدعهم الْهُدَى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا 112. وربك الغفور ذو الرحمة 113. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 114. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 111. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا 112. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال ذلك ما كنا نبغ 110. فارتدى على آثارهما قصصا 111. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 110. فانطلقا حتى إذا لتيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قويه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما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 خذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أباه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما قيانا وكفرة.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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير 111. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 112. زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني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 وَتَرَكْنَا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا 113. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 ادخنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 120. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد 119. فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَبِّهِ ربه